قولوا صلى الله عليه وآله وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة فقال أحد الصحابة إن رجالا ينتفون الشيب فقال صلى الله عليه وآله وسلم من شاء نتف نوره ولكن هل يعني هذا ألا أغير الشيب بلون آخر الجواب لا يمكنك تغيير الشيب لكن بغير اللون الأسود بل يستحب لك أن تغيره كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا تقوم بتخصيص الشيب بالقص لأن الشيب غالي فالحمد لله الحمد لله يعني الذي جبر قلوب الكبار بهذه المغفرة عند الشيب والله أنا أعرف أشخاصا أصبحوا يفرحون بالشيب بعد أن كان يحزنهم بعد أن عرفوا هذا الحديث